مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَطِيلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَ حُكْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إن الله شديد حرمة عيك الميتة والد والحمُ الخنزير وماؤهَِّ لغير الله بهه والم خنقة والموقذة والمترّية والنطح لغير الله به وَمُن خنق والموقذة والمترّه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني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 لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفّرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل بِمَا نَقَضِهِمُ مِيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَاجْعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبَ الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهمون بأبني آدم بالحق إذ قربا كربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإِ ب سَلتَ إلي ييدكَ للتقتُلني مَا أَن بباسط يدَ إلَكَ لِ لأقتُ لك إي يَأَخَافُ اللهَّه رَبَّ العالممين إ يَأريدأَ تَبُ أَ بِِسم وَإِسمِكَ فَتَكونَ مِنْ أأَصْحاب النار وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمين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 إن ال الذينَ كَفرَوا ول أن لَ مَا في الأررضِ جميععُ وَسلَهُ معهُ يَفدوا بهِهِ مِنْ ععَذاب يْومِ القِيامَةِ مَا تُقبلَ منِنْهُم وَلَهُ عَذاابٌ أَليم يُريدونَ أي يَخْررج مِن النَّار وَمَاهُ بِخَارِرجينَ مِنْهَا وَماهُم بِخَارِرجِين منِنْهَا وَلَهُ عَذاابُ مُقم. والالسَّادِقُ والالسَّادِقَةُ فَقطَع وَأََْهُمَا جَزَ أَم بِمَا كَسَبََكَلَم مِنَ الله واللهُ عزيِيزٌ حَكِيم فمَه تَابَ م بعِْضُ الْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّ ييتوبُ عليهه إ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم.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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ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 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعه ومنهجا ولو شاء الله لجعلكمه امه واحده ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تاليم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهموا راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هم الغالبون ييا أيهاَا الذيينَ آمنوا لا تتخِذُ الذيينَ التَّخَذُ لينكُمهُزُ أَ وَعبًَا مِ الذيين أوتُكِتابَ مِنْ قَبَلِكُم وَكُففارَأَيا وَاتَّأُ اللهَّه إن كُنتُمُ مُ مِنين وَإذا ناديتُمُ إلى الصَّلاةِ التخَذُهَا هُزُ أَ وَعباَا ذَلِكَ ب بأنهُ قَوم الله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 لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحط لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا غُلَّت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَانْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْ هُمُومِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضُيَأَنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يوم كل ماَا أَْقدَ نَارَ للِْحَرِ أَطفَأَهَ اللهَّه وَيَسَعونَ فِي الأررضِ فَسادَ واللهَّهُ لا يحبُّ المُفْسدينين وَلَو أن أَهلَ الكِتاب آممَن وَاتَّقَوْلَكَففررنَا عَنْهُم سَّئاتِهم وَلا أدَخَلْناهُم جََّاتٍ النَّعم.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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من رَبِّكَ ربك طغyana فَلَا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل فَلَا وعمل صالحا فلا خوف عليهم لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ الل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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد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 وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أكربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 وَماَا لناَا لا نوُمِنُ بالِاللههِ وَماَا جَأَنا مِنَ الْ الحَقِّ وَنَطُمو يُدَخِلناَا رَبّنَا وَنَطُ معَعْويه يُدَخِلناَا رَبّناَا معقَوْوم الصَّالِحين فَثَابَهُم اللهَّهُ بِمَا ق جََّةٍ تَجرِْمِن تَ تحتحتِهَا الأنَّ رخَالِدينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحسِنين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 ليعلم الله من يَخَافُهُ بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل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 قل لا يَسْتو الْ الخَبث والطيب وَلَ أعْجَبَكَ كَثَةُ الْ الخَبيثِ فَاتَّقُ اللهه يَأُل الْ الأبابِعَكُم تُفِْحون يا أيّهَا الذيينَ آمنوا لا تَسْألُ عن أشي آي تُبدَلَكم تَسووكُم وَإِن تَسْألوا عنه حِينَ يُزَّلُ القرآنُ تُبدَكُم عَفَى اللهعَه والله غَفُورٌ حَليم.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 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن ياتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذْ تخللكُ منن الطينكَهّة الطائرِ بإذني فَتَافُخُ فيِيهَا فَتَك طائرًَا بإذني وَتُبرئُ الْ الأكمهَا وَْأَبصَ بإذني وَإِذ تُخرج الْ الموْتَ بإذني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 حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحمُ الخنزير وما أهلَّ لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردة والنطيحة حُرِّمت عليكم الميتة والدمً ولحمُ الخنزير وما أهلَّ لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهم اجورهم محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخلان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا آمنوا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 فَبِمَا نَقَضِهِمُ مِيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلُعُ على خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَوَجَّهَ إِلَيْكُمْ كِتَابًا وَآتَاكُمْ الْمُلُوكَ وَمَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا التي الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 إن الذينَ كَفرَُ لَ أن لَ ما فيأَررضِ جميعع وَممثلهُ معهُ يَفْتَدُ بِهِ مِنْ عَذااب يَِْ القامَةِ مَا تُقبّلَ منِنْهُ وَلَهُ عَذاابأَليم يُريد نَ أيي يَخْررج مِن النَّارِ وَمَاهُ بِخَاررجِينَ منِنْهاَا وَماهُم بِخَاررجِينَ منِنْهَا وَلَهُ عَذاابُ مُقم. والالسَّارِقُ والالسَّارِقَةُ فَقَطَع وَأَدِيَهُمَا جَز أَم بِمَا كَسَبَانَكَ لَم مِنَ الله واللَّهُ عزيزٌ حَكِيم فمَ تَابَ مِ بَعْدِظُ الْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّ يتوبُ عليهلَه إ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم.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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعه و امهجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين فِي قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فَأَسَلَّهُ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 يا أيهَاَّينَ آمَنوا لا تَاتخِذُوا الذيينَاتَّخَذُ لينكُم هُزُ أَو وَعبًا مِن الذيينَ أووتُ الْكِتابَ مِنْ قبلَلِكُم وَكُفارَ أَْليا وَاتَّقُ اللهَّه إنِ كُنتُم مُ منين وَإذا ناديتُمُ إلىى الصَّلاةِ التَّخَذواهَا هُزُ أَو وَعباَا ذَلِكَ بأنهم قوم لا يَعقِلون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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمُوا وَإِنْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ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 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا نُنْهَوْنَ عَنْهُ فَفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم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 لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تضعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 ليعلم الله من يَخَافُهُ بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتموا حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل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 قُل لا يَسَو الْ الخَبث والالطيبُ وَلووْ عْجَبك كَثرَةُ الْ الخَبيث فَاتَّقُ اللهه يَأُل الْ الأبابِعَكم تُفِْحون يا أيهَا الذيينَ آمنوا لا تَسْألُ عن أشي آيا تُبدَلَكم تَسووكُم وَإِن تَسْأل عنهَا حينَ يُنَزَّل القرآنُ تُبدَكم عَفَ اللهَّ عَهَا والله غَفُورٌ حَليم.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 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذ تخْلُكُ منن الطينكَهّة الطائرِ بإذْني فَتَمافُخُ فيِيهَا فَتَك طائرًَا بإذني وَتُبرئُ الْ الأكمََا وَْأَبَصَ بإذْني وَإِذْ تُخرِرجُ الْ الموْوتَ بإذني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 إذ قال الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ يَتَقَبَّلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ۖ وَمَا يُنْكَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ رَبُّكَ ۚ قَالَ يَا